على محمد وعلى محمد لا تدعوني ويدعوا البني تذكرني باليوم ذي كانت بنون اللي أدعى بيهم ولا من بنين رب البنين درباً من أقواب الحوائد الله لكل مهمة يعني أنا بنفسي مجربة مراراً ودراراً بصلوات لدرعه الحمد لله صلوات وتطلع الحال واقوا ابو اليمين ابو قضايا واه يقولوا هالمعنى وام البنين ادى جاه كبيره للزهراء اجل الله تعالى اهل البيت رو الله اربع اظن مثل الرب قد وصل الماء بقطع الوجه شعري يا ليت شعري أكما أخبر بأن عباساً قطيح اليمين المجاتب عن جنب بقية وتسوي قبول خمس اسمه حسين بنيشة بسحر البقود فلمسك حسين تقول أنا بس لحسين قولا جيدوا ليه بس لحسين قالوا يا الوالها يا الوالها عليا من تنوحي تقول للبجا والنروح لحسين إن أحنا موحات حي أنا حية موجودة بس الزهراء ما موجودة لي. يعز الزهراء فقد ابنها الحسين جعله ابن الزهراء امنا <تصفيق> حبن ابا فاطمه ويالله العزه واحنا للمعزي كان الفاجده ابني يا نو ابني يا محارب خمس ستم علي يحين أرش بدمعة غين هي الحبوذية وأسألكم الدعاء نجد إن شاء الله القصيلة الأصلية من هذا خاذب الحسين أبو محمد طلبا مع وانا وانا نبع الطير إذ ما مشى ضع وانا, وانا من مزل ونين عليك علي يا عبد الله وانا والنيافنين ارفع الاحزي يا وانا وانا لك فد و يا ابن حامد حميه يا يا لك فد و يا ابن حامد الله هو الله هو اسمه القصيدة الأولية أقرى البيت من الديمون والزبر وكان جوابها ماليا منكم إن شاء الله بالقصيدة الأصدية بس شوية اللطن زكيل على همونكم سريعا إنه إشخاص للاطن يصير عدكم إن شاء الله إيه على وزن القصيدة وأمه البني أمه الوفاية معتين وصيف حيباتها أومن الباني نومن اللي وفى معجين وصل وخيبت هواي اضحيت نار باه لاجلي زد شي mat che anu qilib qilib ratcha la ra ditni ارصاق وين يحساز واللي حتاروا للمعل في مين سيمىوي سيمى الجو حاصيل عمر طلعت my child will say لها الصفة ومن تصغي لها باتها يا مرلتي يحمي لها الصفة ومن تصغي لها باتها مري الصبر تتجرب عالي الصوت يا رب جميعا عم بين العطوف عيد هيه قالوا ما وجه بين ويباشين او بين حيرني شيء جو o bo'y harizda hrazda yetib ta'qdur zul а ҳэлви фал абариру я марче шамэла нусфи у мин тосвалил банта момор ва ясбордит шафъий мажин улуз эй ваҳ ويل ويف مصاب لي اول واجب يابا ليه ويامات ذويه ما با اوله شبن al ba wa te baa mah gaa bo ra e la jli بن لا يا شاهر عاشو هو حديث سندي او خاطري اكسو حب ياتيل رقمور الداري لتي وهي هالضبل يخلى بغراي قبره معيل حزن بيها لعك لا يجري يا شعب ويري بقا يحسي يا روح الذكيه ولا ناوي لا رضين وغاضري ما اوين ترجع لي لن كل ملي اقوان الله يتقبل اعمال ان شاء الله اطلبهم يا حاج هم, وياهم. هُمْ هُمْ وَتُوَادَ عَوَيَاهُمْ أطلبهم يلحى لباهم هُمْ هُمْ وَتُوَادَ عَوَيَاهُمْ شَمْعَة عَيْنِي وَتَعْبِسْنِي مِنْي شَمْعَة عَيْنِي وَتَعْبِسْنِي مِنْشَاءَ اللَّهِ يقول الحمد لله من بالجواب استأكيدا نحن من على جوابهم أكثر وأكثر إن شاء الله أظربهم يا لحادر باهم أمهم واتواذا حواياهم أظربهم يا لحادر باهم شمعات عيني تعبي اسمي عيني تعبي اسمي يا الحاضر بقى Duo relifiers Yes Bu our station Aaklab hum yan hot D absorb hum hwel variables شمعت عيني شمعت عيني نعمل سمعي أقلبهم الحادي أقلبهم يا الحادي شارك الله بهم أمهم وتواجعوا إياهم أقلبهم يا الحادي أقلبهم أقلب يجمع تعاني يا اسمي يجمع تعاني يجمع تعاني يا اسمي هل اثر ضي كلمه المذين من شهد به هو قيل العراق بحسي يا يا دراي يا حاد غير ساقا وادغ الماشي انت ضوا ماك روحي يلقى تاك بجروحي انت ضوا ماك روحي يلقى تاك بجروحي لولا تعابيسني شمعة عيني شمعة حياتي اللي لي تعابيس اطلبهم يا الحاضر باهم قولوا حكي الطرب حكي يا ما حكي هو والشوف اندارت سي انا حكي هو ما اسم nahti oreisuni waya hom da seyfo cei allah diani na'bis sham khatani sham ha'a لا جلي 50 كلمه للمال يرضي ذي اخوك يوم لي شاعر مو يرخص ابن المعير يخصوم و لا حسين ابن وليبني المعير وته صعوب احسيني ابن البحر احسيني ابن صعب عزهر <تصفيق> نجلي احسيه لجل احسيه يا شمعة عيش شمعة تعاني يا حبي يا حالي يا طواه شمحاتي ربي اسمي حوادث شعري زيد ابو علي الناصري لله ليك جميع <تصفيق> سهار لي اروي وما عليه عتاق بمالي اريد ان عض لي زي ويحب لاضيده لجلي احسين كم من خصوريده اخوكم يا من شام وامر دينا ya mere وَيْلٌ <الدروش> لِّلْمُشْرِكِينَ ذِكْرِ أَشْمَارٍ غَالِبُونَ <قبلكم بيه> <قلبك> بِجَلْبِ <بصرع> الثَّوَابِ وَبِالْهَجُوعِ <وبين ومفجوع> وَلَدِكُمْ الْكُلُّ كِلْمَاتِ خُذِي <خطني> مِنِّي الْبِيَاتِ <بزلات> والدوضي ويايا شرور كلمة حو كلمة بيان وغضاتك حو كلمة بيان وغضاتك شراوي داع بسنين شراوي داع بسنين شمحة عيني شمحة عيني تاع بسنين <تصفيق> اصمومهم يا الحادر باهم احنا حوار احنا بنظهر كيف طبعا ده تسجيل جديد وبعد حين دي قصيان قاعد ناموسي اللي معمه بالشال بالدور الجيلة بورجة مشكلة بشيوك والاكيار غير يا وليها زمى حذره يكفي البيت علي يا وليها زمى حذره <حضرت> <تصفيق> <اليك> <علي> <حضرت> <اليك> <حضرت> ايه ليتني بطير يمنا وويل وعدك هذا وسيفك يومه توفيتك عايل ما بقوله ما وحدك هاوسي افات توفي توفيك دايل وتوفيني تعب سنين وابن Amen. <laughs> <تصفيق> بعد حين دي وصيالك اذكروا الحضور ان موسى الامام ابشار البيت علي بد يا روحي وقفك هاي اللي ما خلقو وحدك ووعدك هذا وسهف وقفك هاي الربو وقفك هاي اسمه وقفني دا قطب من الحادي الله بارك الله والعزيز بهر بالتا ومحل شوق ما عاد شاف في انصارك يا ولاد اليوم هي يا لواب كل كيانا صغير ليل هماجا وماجامل لو عاش في سنبيك في سالم بإسمع يمهاشيني يمواسيني يا امي سنيني يجمع ثاني جمع ثاني تحت اصفكم وينك فصولي وياكم عالدلعي بغيت هيها بغيت هيها فرح سلافكت هيها فرح سلافكت مرني يا الوالي ويا خانوات حذر جلبي اغلب را شاكي اتمرمر يا الوالي ويا خانوات حذر جلبي اغلب را كتوا الصين تعب اسم شبعت حلقه بتسمع هذه يا ابو منال حاج يا الله ولا اشكي <شيفي> جسماما يالوالي ويا خوه حيدا قلبي على خلاص شايف جسماما شتوا صيري تعمليش كده جواب شتوا قولي الرياح السيل وحارشيني اه يا العفر شطشوا حويال ده الرياح السيل وحارشيني اه يا العفر شطشوا sha'r qayd bihum ya lidich me yuz fa'ta husina ya hayba abu al يا داعي احسيني انا مبعث اسالي لي اسم عيني الوجه وصوتك اوذي الصعوبات تجي بعينيني على الفرج يا داعي انت azbir we xaburchi yi ya rubay we xaburchi yi o qalan mag'anni chi xusiyani we buyi هذا القسي ينخلوني وحيد أقبابك وخلوك كهر صار إحذار جاهو لا مرح لا مرح أما جادوا لتشير الدون يوم الشيء دم ما اذري يا علي يا هو اول يا ليا هو يا لا اذري وتائه انت خليت يا دار ما اذري يروح اشوابي شمو اضربوا ضروا اسمي اني بتهالي وديع ذا هو الحر ونروحنا ارج يا ولادي واهرب شيئا ما راضي ابن اغص اللي لكن راضي طغوظهم مريء ائن اغلي يا نبال صبري امين زغري نشوفنا حين قلبي تزيل دي <تصفيق> يا تعظي اللي في الله مرني يا عبد بني ولا عامل لي اصلدمي جهاد يمي وصل مرعي نجاني و سير وصيحن ويشان يعدي اباركاكم حل. يا هلبي يا أبو أموني ولو بالطيب تمروني أي من مني بجاويوني جريد الروح كما وقول الله أجيبني وقول الله اصيح <تصفيق> والله يا ذا العدل اللي امرني يعذب ابني ولا عملي اصيح منكوا يا حاج قوم ياني وصيت امرني بشانيل وصيحا هنفارلكو تندي بالحد يا ها غيا ابو عمره ليك ولا وبلا خطى فماروني حمال من بالشاحي وعم من بالشاحي حمال الله ذاال ويال ينس بيهو وذكره بحبك يولا عيني انو حلو مني بتيجي محلنا اقرا جهلي حنا ضلوعي لا حزن لي ابد للي ولاين جا ولا يرجع عن ذموميه لا حزن لي ولا ينجح عن ذموميه لا منتي يا ابي وشوف الزخ اللي وإن يا خبابي قد ضاع وهو عني هو انا يا حما الجاه والله بالله ننساني يا يزعل ويا اللي تبيكم ليكوا مرحبا بك ولا علي النوح يومي احرقي محنا ابراج حلي ان طلوعك لا حزني عن دموعي العمر ينتي حزن يا وشوف وضعي يا اعد الله وا ن و رتابي اوعنه يا مريا هون الظالم بالمر حن دعني نضالنا ننتصر الله واجيه الله و مقدمنا ومن المؤرخين والحاضرين والغائبين ليحسن قبل يا الله الله اكبر الشيطان بالله من الشيطان الرجيم اماني يقول المفضل الى الله amma yujibun-du'a ila da'a wa yakshufu اللهم صل على الرسول والملا يا الله وعن شيعة الجاهرين المؤمنين في كل مكان يا رب واسقينا ما اشمعنا في الربا لا يعجل الفرج ما هم زماننا رجحنا من الصالح وكالم الشديد لبيت النبي فسبقنا في دنيا زياره محمد وال محمد وبالاقرات الشفاعه لا تفرق بيننا وبينهم طرفا عين ابدا يسمع ويراى من اصالح الدعاء اللهم اقض حوائجهم زياد مرضا وطع الديون ويسر امورهم اجعل اعمالهم مقبولا الى الله خير يا الله لا ترينا يا حتى ترضى عنا يا الله لا يشاك مرضانا بملئ كربل زين العاملين وبحق أم الملين باسهم المنبولين ألبسهم كوب الصحة والعافية عادلا يا الله يا الله إلهي لا تريدنا إلا بقضاء حراجنا بحق أم الملين يا الله إلا إلا تحكم على معانا الرقائمين لمشاركنا في ملائبا ترسينا إلى سيد الله ونبي وإلى أرواح مواطن وحساة من المبين أرواح مواطنين الشياداء الأولماء ترسينا إلى روح المعبوحين وشهيدين الصدرين ومفاتحا والصلاة